أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الله الرحمن الرحيم. قوم ذو أوث اللَّهُ تَعَالَىٰ Altyazı M.K. İzlediğiniz <gülüyor> whatever. Why not? Bu One. أَمْ يَقُولُونَ لَئِن ويضنع الفلك وكل ما Oğlum <gülüyor> <gülüyor> On the earth I ما يصيبنا وحانا بيننا ما من ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق قال ربي إن Altyazı